بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَّى فَجَالَهُ غُثَاءً أَحْرَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله. إِنَّهُ يأۡۤسِسُ لَأُمُرُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُنْذِرُكَ لِلْيُسْرَى فَإِذَا كُلٌّ نفعة الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي لا يموت فيها ولا يحييها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا في الصحف. نصوح في ابراهيما وموسى